غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً يَهْدِي الى الرُشْدِ فَمَن نَّبَى وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِباً وَلَا وَلَداً وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُ مَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَّنَا أَلَّن تَقُونَ الْإِنسِ وَالْجِنٌ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّوْا أَلَّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَةَ حَرَسٍ شَدِيدٌ وَشُوبَاءَ وَأَنَّ كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَن يَسْتَمِعَ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِ أَشْرُرٌ أُرِيدَ بِمَا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 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حِطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا